وفقدت يا وطني البكارة لم يكترث احد وسجلت الجريمه ضد مجهول وأرخية الستار نسيت قبائلنا اظافرها تشابهت الانوثه والذكوره في وظائفها تحولت الخيول إلى حجار. فلا يكتب شعره العذري قيس؟ واليهود تسربوا لفراش ليلة العامري. ماذا لا يكتب شعره العذري قيس؟ واليهود تسربوا لفراش ليلة العامري. حتى كلاب الحي لم تنبه. ولم تطلق على الزاني رصاصه بندقيه لا يسلم الشرف الرفيق ونحن ضاجعنا الغزات ثلاث مرات وضيعنا العفاف ثلاث مرات وشيعنا المروءه بالمراتم والصفوف العسكريه لا يسلم الشرف الرفيق ونحن غيرنا شهادتنا و على علاقتنا ملفات القضية من